بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله المشرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا ويهديه له فلا مظلله وما يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سألك سبيله واحتجاب هديه لهم الدين أما بعد فبسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والتوفيق في شرح موجز لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله وقبل الكلام على ما يتعلق بهذه الرسالة الصغيرة المختصره في علم مصطلح أتكلم على أمور تكون بين يدي بين يدي الفن وهي تكون كذلك بين يدي كل فن من الفنون وهي عشرة أمور وهي عشرة أمور جمعها الشاعر في قوله إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف هذه عشرة تكون لكل فن تكون للفقه وتكون لاصول الفقه وتكون للمصطلح وتكون للحديث وتكون يعني لأي علم من العلوم هذه أمور يعني يحتاج إلى معرفتها يعني فيما يتعلق بذلك الفن والفن الذي نحن فيه هو المصطلح حده أول, أول شيء من ذلك الحد اللي هو التعريف وعلم يبحث في أحوال الاسناد السناد والمتن من في الاسناد من من علو ونزول و و وارسال وإعفال وانقطاع وغير ذلك ومتن في في في في رفع ووقت وقطع يعني القطع هو المقطوع الذي ينتهي إلى الذي ينتهي إلى من دون الصحابي فهذا هذا هو تعريفه، علم يبحث في أحوال السند والمتن، يعني في السند من ناحيه ناحية علوه ونزوله وانقطاعه والأعضال والإرسال وغير ذلك والمتن من حيث كونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. مرفوعا ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقوفا ينتهي إلى الصحابة ومقطوعا ينتهي إلى من دون الصحابة من التابعين ومن بعدهم التابعين ومن بعدهم فإذا هذا هو تعريفه واما الحديث الذي هو, الذي هو هذا العلم يعني يتعلق به فهو ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذا هو الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي من قول أقواله صلى الله عليه وسلم كل ما تلفظ به وقاله عليه الصلاة والسلام هذه أقوال وأفعاله أفعاله التي يفعلها وهو القدوة والأسوة فيها فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما من يصلي وقال خذوا عني مناسككم قال خذوا عني مناسككم فأقوى فأفعاله يعني هي أحد الطرق التي تعرف منها تعرف بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريراته وهو أن يفعل شيء بين بحضرته فيقره على ذلك فيضاف إلى النفسان تقريرا لأنه لا يقر على باطل لأن كونه يفعل شيء بحظته ويسكت عليه دل على من سنة صلى الله عليه وسلم وكذلك وصف خلقي أو خلقي وصف خلقته عليه السلام وكونه متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ويعني كذلك يكون كثة اللحية وغير ذلك من أصطفات والخلقي أخلاق عليه السلام وجوده وكرمه وسماحته وتواضعه وعطفه ورحمته على يسارد السلام ما أضيف إلى النبسان من قول أو فعل أو تقرير أو أو أصل خلقي أو خلقي هذا تعريف تعريف الحديث الذي هو المتن وأما الذي الذي وأما المصلف يتعلق بالإسناد والمتن يتعلق بالإسناد والمتن فهذا ما يتعلق بحده والموضوع موضوعه الراوي والمروي من حيث القبول والرد موضوع هذا الفن الراوي والمروي الراوي الذي هو الاسانيد والمروي الذي هو المتون من حيث ما يقبل وما يرد ما يقبل يعني من الرجال ما يقبل من الرجال وما ومن يعول عليه من الرجال ومن يكون ضعيفا ومن يكون وضاعا ومن يكون يعرف من يحتاج بهم ومن لا به يعني موضوع الراوي والمروي الراوي الذي الذين هم رجال الاسناد والنظر في احوالهم ومعرفة من يعول عليه ومن يعول من لا يعول عليه من يقبل خبره ومن لا يقبل خبره والمروي الذي هو المتن المتن الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو موضوعه يعني الراوي والمروي من حيث القبول والرد يعني من حيث يكون يقبل ويرد يعني يكون يقبل في الإسناد الراوي وأنه يعول عليه ويعول على روايته أو يرد يعني ترد روايته كان يكون وضاعا أو متروكا أو يعني أو غير ذلك من, من, من, من الآفات التي تضاف إلى الروات والتي يتفاوتون فيها يعني في قوة الجرح وفي خفته وسهولته فهناك أعلى يعني جرح أعلا وجرح خفيف الذي هو قريب من الذي هو قريب من من من من من من من من أصناف حاور التعديل فإذا هذا هو موضوع الراوي والمروي من حيث القبول والرد وثمرته معرفة ما يقبل وما يرد معرفة ما يقبل ومن يرد هذاك موضوع له محل البحث يبحث فيه هل هو كذا وكذا وأما النتيجة هي التمرة التي يتوصل إليها في الراوي وهي أن يكون محتجا به وأن يكون يعني يعول على روايته والعلماء ألفوا في الرجال في يعني بيان ما يتعلق ببيان أحوالهم و والحافظ بن حجر له كتابان كتاب تهذيب التهذيب الذي هو تهذيب لتهذيب الكمال تهذيب الكمال للمزي والكمال لعبد الغني المقدسي وبن حجر هدب هذا التهذيب تهذيب الكمال بكتاب سماه تهذيب التهذيب وهو يستمر على يعني بيان بعض الشيوخ والتلاميذ ويستمد على ما قيل في الرجل من جرح أو تعديل والخلاصة التي ينتهي إليها الحظ حجر تكوف التقريب لأن الإنسان عندما يقرأ تهذيب التهذيب قال فيه فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا يعني يسأل سائل يقول إذن ما هي النتيجة التي توصل إليها من حجر بعد سردي هذه الأقوال التي قيلت في الرجل جرحا وتعديلا النتيجة موجودة في تقريب التهذيب النتيجة موجودة في تقريب التهديد بأن يقول مثلا ثقة أو يقول ثقة ثقة أو يقول صدوق أو يقول يعني آآ آآ سيء الحفظ أو يقول يعني مجهول أو يقول يعني مقبول أو ما إلى ذلك فالنتيجة التي يصار إليها بالنسبة للراوي بيان خلاصة رأي بن حجر في حاله أنها تعرف من التقريب تعرف من التقريب الذي يأتي بكلمة ويأتي بشيء خلاص بخلاصة ما هو موجود في كتابه تهذيب التهذيب والحافظ بن حجر رحمه الله أحيانًا يعني وهذا يعني من النادر والقليل جدا أنه يعني يحكم على الرجل بحكم يعني ليس بمسلم وهذا وذلك بأنه او وهذا شيء من النادر وهو الذي وقف, وقف عليه بندرة في تقريب التهذيب أنه قال في رجل يقال له نبيح العنزي نبيح العنزي قال مقبول والمقبول في اصطلاح ابن حجر هو الذي يعني يحتاج إلى من يعضده يعني ما يعول عليه بمفرده ولكنه اذا عضد وجاء ما يؤيده ويقويه فانه يعني يعول عليه قال في نبيح عن هذا مقبول مع ان الكلام الذي قاله في ذيبه التهذيب كله ثناء عليه كله ثناء عليه فهو يعني اما ثقه وإما صدق وحديثه لا يحتاج الى من يعضده لا يحتاج إلى, إلى من يعضده هذا فيما يتعلق بدسنات وأما فيما يتعلق في المتن بن حجر يعني له باع طويل يعني في هذا الباب يعني من ناحية التصحيح والتضعيف ويعني بيان الحديث الصحيحة والضعيفة والحكم عليها وأحيانا يحصل منه في ندرة يعني خلاف ذلك وهذا مثل ما في بلوغ المرام عند الحديث الذي فيه أن المصلي أو الذي هذا يضع السترة قال فإلا مجد فإنه مجتهد انه يخط خطا يخط خطا هذا قال اسعد وقال انه حجز حسن وهو ليس ابن حسن لانه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا ما وجد ستره انه يعمل خط يعني قدامه يصير ستر ذله فذكر الخط يعني, يعني جاء في اسعد ليس بصحيح وقد قال عنه الحافظ التقريب انه حسن وهذه من اشياء النوادر التي يعني يحصل فيها يعني الخطأ ويحصل فيها يعني يعني عدم الدقة أو في في الحكم. المعرفة معرفة ما, ما يرد، ما يرد من ما يقبل وما يرد، ما يقبل من الرواة وما يقبل من الحديث وما يرد من الرواة وما يرد من, وما يرد من, وما يرد من, وما يرد من الحديث. يعني فيما يتعلق بالسناد من يقبل من الرجال ومن لا يقبل وفي المتن ما يصح وما لا يصح ما يعول عليه وما لا يعول عليه و... واسمه يعني اسمه علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث وعلم دراية الحديث وعلم الحديث دراية هذه خمسة أسماء كلها أسماء لهذا العلم مصطلح الحديث أصول الحديث مثل ما قال أصول الفقه وأصول التفسير لهذا أصول الحديث وعلوم الحديث يقال أيضا علوم الحديث والعلم ودراية الحديث هذا غير رواية الحديث رواية الحديث المتن الكتاب الذي يؤلف الحديث حدثنا فلان حدثنا فلان قال كذا وكذا مثل الكتب السته يعني الكتب الستة وغيرها التي يعني هذه هذه يعني هذه تعتبر يعني علم الحديث رواية وأما المصطلح علم, علم الحديث دراية فهذه يعني, فما يعني فهذه أسمى يسمى بها هذا الفن وكلمة علوم الحديث هذه اشتهر بها كتاب ابن الصلاح الذي اشتهر والذي من جاء بعده اعتمد عليه وعول عليه وقد جمع أشياء متفرقة يعني قد حصلت يعني قبله واسم كتابه علوم الحديث ف ومن ذلك نسبته إلى غيره من العلوم أنو من العلوم الشرعية نسبته إلى غيره من العلوم انهم من العلوم الشرعية يقال انه علم من العلوم الشرعية هذه نسبته, نسبته وكذلك والواضع أي الذي وضعه أول من ألف فيه أول من ألف فيه أول من عرف, أول من عرف أنه ألف فيه استقلالا أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الره ocرمزي المتوفى سنة ثلاثمائة وستين وكانت ولادته سنة مئتين وستين فعمره مئة سنة, سنة أمة ومثل في الطبراني فإنه ولد سنة مئتين وستين وتوفي ثلاثمائة وستين وتوفي ثلاثمائة وستين فهو أول من يعني ألف فيه استقلالا وألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي المحدد الفاصل بين الراوي والواعي، وقبل ذلك ما كان هناك مؤلفات مستقلة، ولكنها يوجد يعني كلام يعني للعلماء ضمن كتبهم مثل مقدمة صحيح الإمام مسلم، فإنها فيها كثير من علوم الحديث علم مصطلح ومثل العلل التي في آخر الترمذي، ومثل رسالة بذوود إلى أهل مكة، إن هذه أشياء ليست مستقلة يعني أشياء يعني تتعلق بكتب أو متصلة بكتب وأما كتاب يعني يؤلف يعني خصيص يعني يجمع أو خاص يجمع فقد قالوا ان أول من جمع ذلك أو أول من كتب في ذلك استقلالا هو أبو محمد الحسن الرام هرمزي المتوفى سنة ثلاثمائة وستين أما علم الحديث ف... ف... فقد كان في كتابه الحديث موجودة يعني في... في... في عند بعض الصحابه مثل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر, عمر العاشر قالوا عنه فانه كان يكتب وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة في حجة الوداع قال طلب منه أن يكتب له قال اكتب لي شاه اكتبوا لابي شاه فالكتابه موجوده ولكنها يعني أول يعني ما حصل لاتجاه لجمعها من جهه الولايه الزهري يعني قام بذلك بأمر من من الخليفه عمر بن عبد العزيز كما, كما قيل اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر اول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له, أمر له عمر فإذا يعني هذه يعني الذي أول من ألف في علم المصطلح وأول ما كتب في استقلاله وأبو محمد الرامهرمزي هرمزي إن مبادئ كلهم فن عشر الحد والموضوع ثم الثمره ونسبة وفضله أما الفضل فمما جاء في فضله قول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله رساله عما قالته فوعاها وادها كما سمعها فربما بلغ من اوعاه من سامع ورب حامل فقه لمن من وفق منه هذا يدل على فضل الاشتغال بهذا العلم روايه ودرايه يدل على فضله روايه ودرايه نظر الله ان سمعا نقالتي فوعاها يعني حفظها وهذا الرمزي ما فاصل بين الراوي والواعي الراوي والواعي الواعي قد يعني يحفظ إنسان يسمع ويبلغ غيره وقد يكون ذلك المبلغ يعني يصير أوعى من ذلك المبلغ رب مبلغ أو سا عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفطى منه ورب حامل فقه إلى من هو أفطى منه ف ف يعني فهذا مما, مما جاء في فضل هذا العلم وفضل علم الحديث نظر الله رأي سمع نقالتي وهذا حديث متواتر جاء عن أكثر من, أربع من, من عشرين صحابيا جاء عن أكثر من عشرين صحابيا يعني بألفاظ مختلفة بألفاظ مختلفة ولكنها معناها واحد وبلغ الصحابة فيها أكثر من عشرين صحابيا وقد كتبت كتابة خاصة في هذا الحديث وهي دراسة حديث نظر الله وعلا سمع مقالتي رواية ودراية نظر الله رحمه سمع سامع مقالتي في وايته بالدرايه وهو موجود ضمن المجموع يعني ضمن المجموعه وايضا كذلك موجود في الموقع ف يعني فهذا يعني ما يتعلق فضله الحد هو الموضوع ثم الثمرة ونسبه وفضله والواضع والاسم والاسم عرفناه انه خمسه خمسه اسماء له والانساع ولومدور key الاستمدد ما يستمد به ما يستمد منه انه يستمد من كلام العلماء ومن كلام المحدثين ومن كلام يعني علماء الجرح والتعديل انه يستمد من كلامه يعني هذا العلم والحكم انه من فروض الكفايات انه مفروض الكفايات الكفايات يعني مطلوب من انه يقوم به من يقوم به ويحفظ هذا العلم ويحافظ عليه و... ونسبة فضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والمسائل يعني مسائل المتغرقة المختلفة التي هي موضوع المصطلح التي هي علم وموضوع المصطلح هذه مسائل فهذه عشرة يعني تكون بين يدي الفنون وهذه يعني خلاصتها فيما يتعلق بهذا الفن الذي فيه إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره إنهي الفائدة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف ومن در الجميع هذا ثم بعد ذلك نبدأ فيما يتعلق بالنخبة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في استلاح أهل الحدي قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألقص لهم مهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجال اندراجه تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب يعني الخبر يعني يقال للحديث الخبر ويقال الحديث وقيل يعني في الفرق بينهما ان الحديث يراد به ما ابي تنبص صلى الله عليه وسلم والخبر ما يضاف الى غيره وقيل ان بينهما عموم وخصوص مطلق فالخبر يطلق على ما جاء فالحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر يطلق على ما جاء عنه عن غيره والخبر على ما جاء عن غيره ومنهم من يقول انهما مترادفتان ومنهم من يقول انهما مترادثان ومنهم من يقدمها عموم مطلق عموم وخصوص مطلق يعني فالخبر اعم والحديث أخص ولهذا كل حديث خبر وليس كل خبر حديث كل حديث خبر وليس كل خبر حديث لأن الخبر يطلق على ما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره على أساس أن في بينهم عموم وخصوص مطلق والخبر يعني قيل اصله من الخبار والأرض الرخوه التي يعني إذا يعني وضعها وضع عليها الحافر تحرك الغبار يعني منها يعني هذا أصله في اللغة وأما في الاستلاح فهو ما أُضيف إلى, خلق يشتغ... إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق أو أصل خلق أو خلقي هذا هو الحديث هذا هو الحديث الذي هو يعني يشتق الذي علم المصطلح يتعلق به وبالسناد يتعلق بالمتن وبالسناد الحديث ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أصل خلقي أو خلقي والمصطلح كما عرفنا علم يبحث عن أحوال السند والمتن يعني من علو ونزول و يعني وإرسال وانقطاع والمتن من رفع ووقف وقطع الذي هو المقطوع الذي ينتهي إلى من دون الصحابة هذا المقطوع فالخبر لما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي هذا هو تعريف الحديث وذاك تعريف علم, علم اصول الحديث وفي اوله قال الحمد لله لم يزل عالما قديرا والاولى ان يقال عليما بدل عالم لان العليم من اسماء الله واما العالم فهو لا ياتي الا مضاف عالم الغيب والشهاده واما العليم فانه ياتي مستقلا كان الله عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما يعني ف, ف من اسماء الله العليم ومن اسماء الله القدير وليس من اسماء الله العالم لان العالم ما جاء الا مضافا ما جاء مستقلا واما العليم فانه جاء مستقلا كما جاء القدير مستقلا لهو قد جمع يعني بين, يعني بين العلم والقدرة لأن كل شيء يعني, يعني ناتج عن علم الله وواقع بقدرة الله ولهذا جمع الله عز وجل بينهما وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علم فهذا فيما يتعلق بتعريف بتعريف الحديث وهو ما أضيف إلى نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي ثم يش قال بعدها قال الخبر إما ان يكون له طرق بلا عدد معين يعني الحديث يعني طرق التي يصل إلى وصل إليها وصل إلى العلماء يعني بطريقها يعني قسمة رباعية إما أن يكون له طرق كثيرة لا تحصر أو أنها محصورة بالثلاثة فما فوق أو محصورة باثنين أو محصورة أو بواحد, أو بواحد هذه أربعة فالذي لا تحصر والذي لا يعني يسألها حصر هذا هو المتواتر الذي يكون كثيرا ولا يعني ذلك أنه إذا كان حصر ولكنه كثير ما يقال انه متواتر مثل الحديث الذي أشرت إليه نظر الله سمع, سمع مقاتلي مقاده جاء أكثر من عشرين صاحبًا وهو متواتر والعدد محصور نحو عشرين أو أكثر من عشرين ولكن هذا يعني يعني قولهم انه يعني غير حصر يعني لانه إذا, إذا بلغ مثل هذا المبلغ يمكن أن يكون فيه زيادة لكن الناس ما تدوي ليه لأن كونه جاء من طرق كثيرة جدا يمكن أن يكون يكون زي زي عليها زيادة وتحصل تحصل لها لا فما جاء من طرق كثيرة حصر لها هذا المتواتر وما جاء من الثلاثة فما فوق ومحصور فيقال مشهور وما جاء اثنين طريقين فقط هذا قال العزيز وما جاء من طريق واحد يقال له غريب ويقال له, ويقال له فرد فالمتواتر هو الذي تكثر طرقه تكثر طرقه تكثر يعني رواته ويكون يعني وله شروطا يعني سيأتي ذكرها يعني عند المصنف سيأتي ذكرها عند المصنف وأما الثلاثة مشهور فهو الذي ثلاثة هو أكثر والعزيز ما جاء عن اثنين فقط يعني وليس معنا ذلك أن اثنين من أوللسناد إلى اخره بل يعني أن يكون في في في بعض في, في بعض حاله أنه عن اثنين ولو كثر مثل لو جاء عن اثنين في علو الاسناد ثم بعد ذلك كثر يقال عزيز لأنه جاء عن اثنين ما جاء عن أكثر من اثنين و و والغريب ما جاء من طريق واحد ما جاء من طريق واحد الكلام الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين نعم أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد بما فوق الاثنين اللي وكذلك يعني ما يكون فوق يعني ويكون قليلا أو باثنين الذي هو العزيز يعني طريقين او من طريق واحد أو من طريق واحد فالمشهور فالمتواتر هو الذي يعني رواته كثيرون جدا ويعني وهو أن يرويه جمع كثير يعني التحيل عادة تواطؤهم وتوافق مع الكذب وأن يكون في جميع أحوال الاسناد كثير جدا وأن تكون نهايته منتهية إلى حس وهي مشاهدة وسماع وليس يعني عن طريق العنا او أو يعني غير ذلك وإنما عن طريق مشاهدة وسمع فالمشاهدة رأيتُ والسمع سمعت المشاهدة رأيتُ رأيتُ الرسول فركَّدَ والمشاه والسمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وهذا كله يدل على القوة وعلى يعني يعني قوته وأنه منتهي الى إلى محسوس وأما المشهور يعني سمي يعني بهذا الاسم يعني وذلك لأنه اشتهر فصار أكثر من الغريب وأكثر من, من, من العزيز والعزيز هو الذي رواه اثنان كما قلت لا يلزم أن يكون ذلك في جميع السند بل يكفي أن يكون في اعلاه أن يرويه اثنان ثم بعد ذلك يتسع بعد ذلك أو ينزل بعد ذلك بعدد اثنين اثنين لكنه لا يلزم أن يكون كل لساد بن أول لاقرا عزيز أن يكون اثنين اثنين والعزيز سمي عزيزا لندرته ولقوته ولشهرته يعني كونه يعني عزيز يعني من الندرة لأن النادر يقل عزيز وذلك ان كونه يأتي بطريقين اثنين فقط هذا مما يندر ليس مثل الواحد الذي يكون كثيرا أو مثل الثلاثة وما فوق ليكون يكون كثيرا وإنما يكون على طريق اثنين يعني هذا يقل يعني ولهذا يصير نادر أو قوة لأنه نادر طريق أضيف إلى طريق فقوي بها لأن الغريب طريق واحد فانضاف إليه طريق آخر فتقوى بها وصار عزيزا يعني لقوته يعني من عز أي غلب من عز بز يعني من غلب استلب من عز بز من غلب استلب يعني هنا يعني في قوة لكونه جاء من أكثر من طريق فهو متميز عن غريب لأنه جاء طريق آخر يكون بها قوي ومن ناحية الندرة يعني أذكر شيء ينسب إلى شيخنا الشيخ عبد زباز رحمه الله الذي كان تأتيه المسائل الكثيرة في الطلاق ويسأل كثيرا في الطلاق فكان يعني مما ذكر عنه كان يقول إن طلقه واحده وما طلقه واحد طلق في كثيره وأما كون واحد يقول طلقها أنت طلق مرتين هذا نادر هذا ما يصير نادر أن يكون الواحد يكون طلق أنت طلق مرتين فلإما واحدة وهذا على السنة وإما أكثر من ذلك وهذا على البدعة وعلى يعني مخالفة السنة لكن كونه يقول اثنين أنت طلق طلقتين هذا يعني يمكن نادر في, في, في, في, في عمل المطلقين فينسب عن شيخنا إلى شيخنا رحمه الله أن التطلقتين مجموعتين بلفظ واحد من المطلق هذا يعني ما يعرف أنه جاء شيء من هذا وأما الغريب فهو الذي جاء من طريق واحد لأن يعني, الغربة يعني بالانفراد وكون ما جاء من طريق واحد والبخاري رحمه الله بدأ كتابه الجامعة الصحيح وقدمه بحديثين غريبين ما جاء لم طريق ما جاء إلا بطرق واحد وحديثنا عن ذني انفرد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد به عمر عن عمر عالقمة وقاص عليه وانفرد به عن عالق انفرد به عن عالقمة محمد إبراهيم التيمي وانفرد به عن محمد إبراهيم التيمي يحيى سعيد الأنصاري ثم كثر الأحاديون عن يحيى سعيد الأنصاري لكنه من يحيى من يحيى ما فوق طرد وكذلك آخر حديث كلمة ثانية حبيبة الله الرحمن انفرد به عنه أبو هريرة وانفرد عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير بن عمر بن جرير, بن عمر بن جرير وانفرد به عن أبي زرعة عمارة القاعقاء وانفرد به عن عمارة محمد بن فضيل بن غزوان وكثر الآخذون له عن محمد بن فضيل وكثر الأفدين هذا يقال له غريب لأنهما جاءا من واحد وفي الصحيح او ص... يعني يعني أمثلة متعددة يعني من هذا لكن أوضح مثال البداية والنهاية أوضحنا يكون في ذلك البداية والنهاية عاد الكلام قال فالخبر إما أن يكون لفو طرق بلا علد معين أو مع حصر بما وفق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواثر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيد على رأيه المشهور والمستفيد على رأيه يعني, يعني قيل أن المستفيد مرادف للمشهور وقيل أنه ما يتفق فيه عدد الرواة من الأول إلى الآخر هذا قاله مستفيد وما كان بخلاف ذلك يعني يكون يكون مشهور يعني إذا كان في زياده يكثرون في بعض الأماكن يعني فهذا يقاله له المشهور وإذا كان العدد من أول السادي إلى آخر فإنه يقال المستفيد ويقال له مشهور على رأي على أنه لا فرق بينهم يقال له المشهور ويقال له المسفير نعم والثالث نعم. والثالث العزيز نعم. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم ذلك قال أن الصحيح لا يكون إلا من طريقين هذا غير صحيح لأن البخاري فيه حديث كثيرة ما هو إلا طريقا واحد مثل الحديث الذي أشرنا إليه البداية والنهاية معنى ذلك ما يكون صحيح على هذا, على هذا, على هذا, على هذا الاصطلاح أو على هذا الكلام إذا كان الصحيح لا يكون من طريقين إذن أول حديث البخاري واخر الحديث ما يكون صحيح وهذا غير صحيح وهذا غلط والذي اشتر عنه يعني رجل معتزله وهو الجبائي نعم والرابع الغريب نعم والرابع الغريب نعم ويقال له الفرد نعم وكلها سوى الأول احاد وهذه الثلاثة التي غير المتواتر آحاد لأن الأقسام القسمة ثنائيه أخبار متواتر واحد والاحاد تحته ثلاثة أقسام يعني فيه متواتر وفيه احاد والاحاد جمعه يعني آحاده يعني ويقال خبر الواحد يعني, و... ف... يعني ف يعني في يعني هي ما دون المتواتر وهي هذه الثلاثة التي هي المشهور والعزيز والغريب يقال لها أخبار الأحاد نعم وأخبار الأحاد المتواتر تفيد القطع اليقيني وأخبار الأحاد قالوا أنها تفيد الظن ولكن الذي يظهر أنها تفيد الظن الغالب ومعلوم أن الظن الغالب يعني شبيه بالعلم اليقيني يعني وليس يعني يتردد فيه أو يتوقف فيه أو يقال أنه يعني فيه إشكال أو فيه محذور أو أنه يمكن أن يكون ليس بصريح وإنما يفيد الظن الغالب فذاك يفيد القطع اليقيني أنه متواتر المتواتر وأما هذا يفيد الظن الغالب وأما العمل فيجب العمل بالجميع يجب العمل بالجميع بالمتواتر والأحاد يعني سواء كان الأحاد جاء من طريق واحد أو من طريقين أو ثلاثة فإن العمل واجب يعني بالجميع سواء في العقائد أو في الأحكام في العبادات والمعاملات والأخلاق وغير ذلك وكلها سوى الأول أحد نعم وفيها المقبول والمردود وهذه الأحاد فيها المقبول والمردود فيها المقبول والمردود فيها ما يكون ثابتا وفيها ما يكون مردودا يعني ضعيفا منها ما يكون صحيحا يعني أو حسنا يعني يعتمد عليه ويعول عليه ومنها ما يكون ضعيفا لا يعول عليه ومنها ما يكون ضعيفا ولا يعول عليه وهذا يكون في الأحاد وأما المتواتر فهذا فهذا يعني مقبول وهذا ما فيه إشكال وإنما الإشكال في الأحاد الذي يمكن يكون مقبولا ويمكن يكون يكون مردودا نعم لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول نعم يعني هذا الأحاد يعني فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها لأحوال رواتها لأن هذه تحتاج إلى بحث في أحوال الرواة وأما الموتواتر ما يحتاج لأنه بلغ من الكثرة وبلغ من كثرة الطرق ما يجعله ما يحتاج لكن الأحاد هي التي تحتاج وإذا حصل البحث فيها تبين أنها مقبولة ومردودة تبين أنها مقبولة ومردودة لأن الأسانيد محصورة فيدرس رجال الاسناد من أوله إلى آخره ويعرف يعني يكونهم كلهم يعني في في سلامه وكهل فيه انقطاع واتصال او انقطاع او اتصال واذا كان حصل حصل الثقه والعداله يعني في الرجال وحصل الاتصال فانه, فإنه يعني يكون يكون ثابتا واذا كان فيه انقطاع او كان فيه بعض الرواة لا يحتج بهم فإنه لا يكون ثابتا لتوقف أحوال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها نعم لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوالها يعني ما يعني ما يقال إنها مقبولة كلها ولا مردودة كلها وإنما ينظر في أحوال رواتها وأحوال لسنيث يعني كونها فقات أو دون الثقات اللي هو الصدوق الذي يقبل حديثه ويكون حديثه حسنا أو, أنه أو أنه وأنه متصل وأنه ليس فيه انقطاع لأنه قد يكون الأسناد يعني الرجال كلهم ثقات ولكن فيه انقطاع وهذا الانقطاع يؤثر وهذا الانقطاع يؤثر فإنه لا بد من معرفة الواسطة فإذا كانت الواسطة مجهولة وأنه سقط بعض الرواة وأن الذي روى عنه لم يدركه فإن ذلك يدل على عدم يعني سلامة ذلك الاسناد وعلى سلامة ذلك المتن الذي ما جاء إلا عن هذا الاسناد أما إذا جاء طرق متعددة ويعني تصلح أن يقوي بعضها بعضا فإنها تكون من قبيل المقبول لتوقفي الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها نعم هذه الأحوال نعم دون, الأول دون متواتر دون متواتر ما يفتح لأنه يبحث في أسانيده لأنه متواتر مقطع عنده نعم وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار وهذه يعني يقول قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري العلم النظري يحصل بالبحث لان هذا اضطراري لانه يعني لا من قبوله ولا يحتاج الى بحث ما دام بلغ من الكثرة من الطرق وما يجعله جعله متواجرا لكن يعني هناك بعض الاحاديث قد تفيد العلم النظري الذي يحصل عن طريق البحث وعن طريق التامل وعن طريق يعني النظر يقال يفيد العلم النظري والعلم النظري يحصل لمن عنده أهلية النظر يعني أهلية النظر يعني فهذا, فهذا يعني يفيد العلم لكن كما عرفنا الإحادة كلها يعني هي يعني يجب العمل بها في العقائد والأحكام والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق وغير ذلك يجب العمل بها ولا يتردد فيها إذا ثبتت سواء كان الحديث حسنا أو حديثا صحيحا فإنه يجب العمل يعني يعني بالحديث وما يفيد تفيد الظن وأنه قد يعني يشك فيها وأنها قد تكون به صحيحة هذا غير صحيح بل الواجب هو العمل بها واعتقاد أن أنها, انها, انها أن رسولًا قالها ما دام انها ثبتت عن طريق صحيح والتعويل عليها سواء في العبادات أو في في العقائد والعبادات والمعاملات نعم وقديقوا فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار يعني على خلاف في ذلك يعني لهذا ليس محل اتفاق ولهذا قال على المختار ثم ذكر ثلاث ثلاث حالات نعم ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. هو ذكر يعني ذكر يعني حالات يعني ثلاث يعني ل لهذا الذي يعني أشار إليه وستأتي نعم ثم الغرابة. قال ثم الغرابة إما أن تكون في اصل السند أو لا. الغرابة الغريب الذي في طريق واحد إما تكون في أصل السند. أو لست في أصل السند يعني في اثنائه فالغرابة يعني إذا جاءت من فوق يعني وتسلسلت قد تصل إلى يعني عدة رواد يكون فيها غريب مثل ما مر في أول حديث وآخر حديث بالبخاري حديث يعني أربعة, أربعة من الرواد يعني متسلسلين ما في إلا عن طريقهم ثم يكثر بعد ذلك إما تكون في على السند وقد تنزل ولكن يكفي أن تكون في أعلى السند ولو, ولو كان الصحابي فقط وبعد أحد عنه التابعون يعني عدد من التابعين وقال غريب لأنه ما جاء لعن طريق صحابي واحد إما تكون في أصل السند وإما تكون في غيره يعني في نعم ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى فالأول الفرد فالأول الفرد المطلق نعم اذا كان نعم كان في اصل السند اللي هو اعلاه اللي فيه صحابي يقال الفرد المطلق نعم أو او في اثنائه نعم أو في اثنائه والثاني الفرد النسبي ويقل اطلاق الفرديه عليه نعم بعده وخبر الاحاد من لا هو لا لا لا لا الفرد المطلق هو الذي يكون في على في على السناد ينزل وقد يكون واحد أو اثنين أو أكثر المهم أن يكون في أعلى وهذا يقال له الفرد المطلق وهذا كان الفرد يقال له فرد وأما ويقال له الغريب أيضا ويقال له الغريب ويعني ويكون الغريب أيضا غريب نسبي وهو أن يعني يكون يعني الصحابي رواه عنه عدد من التابعين ثم رواه عن عن التابعين يعني عدد وانفرد عن واحد من هؤلاء التابعين من هؤلاء التابعين او تبع التابعين انفرد به شخص واحد عنه فهو يقال له غريب يعني او فرد نسبي بالنسبة إلى هذا الشخص الذي انفرد عنه وان كان الذين شاركوه في الاخذ روى عنهم كثيرون الا ان هذا فرد في انه شخص واحد ويقال له الفرد النسبي ومن المعلوم أن ذلك لا يؤثر ولئنما هو في الاصطلاح والا فيما دام له طرق متعدده اخرى فان ذلك لا يؤثر ولكن هذا على حسب على حسب على حسب الاصطلاح يعني فرد فرد مطلق وغريب مطلق وغريب نسبي وكل منهما يقال له غريب المطلق يعني الذي عليه يقاله غريب ويقاله له فرد والذي في أثناء الاسناد يقال له غريب ويقال له فرد إلا أن الغالب إطلاق الفرد على ما كان في اعلاه والغالب إطلاق الغريب على ما كان في اسفل على ما كان في أثناءه في أثناء في أثناء في أثناء وأما من حيث الكلام بأن يقال أقرب فلان أو التطرد بفلان بينه لا فرق بينهم. يقال تفرد ب هذا حديث أو أغرب فيه فلان فنسبته بالنسبة للفرد النسبي، للفرد المطلق، والغريب، والفرد النسبي أو الغريب النسبي، كلها يقال فيها أغرب فيه فلان أو تفرد فيه فلان نعم. وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف ثم ذكر تعريف الحديث الصحيح لذاته الحديث الصحيح لذاته يعني ما يحتاج لشيء شيء يقويه ويؤيده بل هو في نفس الاسناد يعني هذا الاسناد رجاله ثقات ويعني متصل السند وغير معلل ولا شهاد فانه يعول ي... ي... عليه ويقال حديث صحيح لذاته حديث صحيح لذاته لا لشيء اخر لان الصحه قد تكون بتقيه ب... ب... بطرق اخرى يقولوا صحيح لغيره لكن هذا صحيح لذاته ما يحتاج الى ما يقويه فهو حجة بمفرده، ويوسف بالصحة بمفرده، صاحل ذاته، وهو مروي بنقل عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شيء. هذه أحوال أربعة. مروي بنقل عادل الذي هو يعني الإنسان المستقيم القائم بببب. بالحدود الشرعية والإحكام الشرعية يعني مستقيم عدل من عدل تام الضبط أيضا يعني قوي الضبط يعني ليس في ضبطه يعني خلل لأنه إذا خف الضبط إذا, إذا خف الضبط وجاء ما يقويه قال صحيح لغيره قال صحيح لغيره إذا خف ضبطه وجاء ما يقويه صار صحيحا لا لنفسه ولكن لغيره لأنهم ما دام خف الضبط ما يمكن يكون ما يكون صحيح لذاته لأن هذا الوصف شرطه موجود ما بناء على تام الضبط لأن من خف ضبطه تخلف في هذا الشرط لكن إذا جاء ما يقويه من طريق أخرى صار صحيحا لكن لا لذاته ولكن لغيره لا لذاته ولكن لغيره صحيح لذاته وصحيح لغيره فالصحيح لذاته ما تغفر في هذه الشروط الأربعة وصحيح لغيره إذا خف الضبط ووجد طريق أخرى تقويه فإنه يكون بها صحيحا لا لذاته ولكن لغيره نعم. وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ المعل... الشاذ هو الذي يكون فيه الثقة يعني يخالف الأوثق منه الثقة يخالف الأوثق فإن رواية الأوثق مقدمة على غيرها ورواية الثقة الذي يعني فيه من أوثق منه أو أكثر منه يقال لها شاذة مع صحة الاسناد مع صحة الاسناد إلا أنها صارت شاذة باعتبار أنه وجد ما هو أقوى منها وذلك بأن يكون انفرد شخص عن أشخاص والشخاص كلهم ثقات وهذا انفرد عنهم فرواية يعني أولئك يعني هي المعول عليها وقالها روايتهم وقالها المحبوب ورواية الذي خالفهم ويعني يقالها الشاذ فهو من شرط صحيح لا يكون شاذا وإن كان صحيح الاسناد، لكنه قدم ما هو أربح منه وأما المعلل هو الذي فيه علة خذية قادعة وخبر الآحادي بنقل عدل تام الضبط متصل الثند غير معلل ولا شاذ هذا تعريف الحقيقي صحيح بذاته. أتيه هو صحيح والصحيح لذاته نعم. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف نعم تتفاوت رتبه صحيح. ليس كله على نسق واحد بل تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ولهذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم مع أن كله صحيح. قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم مع أن كلهم منهم صحيح لكن هذا يعني شروطه أقوى والرجال الذين تكلم فيهم أقل والحديث المنتقده على البخاري أقل فصار صحيح البخاري يعني متقدم على صحيح مسلم وتتفاوت حوال الصحيح بتفاوت يعني رواته وبتفاوت مثلا مصادره فما كان في صحيح البخاري وهو وكذلك ما كان في الصحيحين اتفق عليه مقدم على ما في صحيح البخاري وما كان في صحيح البخاري قدم على صحيح مسلم وما كان على شرطهما يعني اقوى مما كان على شرط واحد منهما وهكذا فاذا رتبه يعني صحيح ليس كله على نسق واحد وان كان كله مقول وان كان كله حجه لان فيه بعضه اقوى من بعض بعضه اقوى من بعض فما كان في صحيح البخاري ما كان في الصحيحين فهو اقوى ما في صحيح البخاري وما كان في صحيح البخاري فهو اقوى ما في صحيح مسلم نعم ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما نعم قدم صحيح البخاري يعني للتفاوت في الاوصاف وأنهم يعني ليس صحيح على على على طريقة واحدة وعلى على مستوى واحد بل تفاوت يعني في الصحة في منه ما هو صح ومنه ما هو صحيح منهم ما هو أقوى وإن كان الكل صحيحا فتتفاوت رضيوا لهذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم ثم ما كان على شرطهما يعني بعد صحيح البخاري لأن ما كان متفقا عليه هو الأول، وما ثم يليه ما كان رواه البخاري، ثم يليه ما كان رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما لم يروياه ولم يكن على شرطهما، لا يعني انفرادا ولا اجتماعا وهذا هو السابع، يعني نعم. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فإن خف الضبط يعني ولم يوجد ما يساعده ويقويه يقال حسن لذاته. حسن لذاته وهو حجة ويعول عليه لأن صحيح تم تم الضبط وهنا خف الضبط فإذا خف الضبط ولم يوجد ما يقويه يقال حسن لذاته وإن يوجد ما يقويه. صار صحيحا لغيره نعم هذه الشروط الاربعه للصحيح لذاته يعني إذا خف الضبط وهو الشرط الثاني مع ان الشروط الاخرى باقيه يكون عدل وان يكون متصل وان يكون غير معلل ولا شاذ هذه موجوده في الحسن وفي الصحيح لكن إذا خف الضبط ولم يوجد ما يؤيده فانه يقله الحسن الحسن لذاته وإن وجد طرق أخرى تقويه ارتفع من كونه حسنا لذاته الى كونه صحيحا لغيره صحيحا لا لذاته ولكن لغيره نعم فان جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد والا في باعتبار اسنادين هذه تتعلق ب قيل حسنا صحيح إذا قيل حسن صحيح فإنه يعني يعني يحمل هذا على أساس إما التردد بين كونه حديث بين كونه حديث صحيح أو حسن أو لكونه جاء من طريقين طريقا صحيح طريقا حسن لكن إذا كان يعني من طريقا فيه متردد فيه يكون أقل مما قيل فيه صحيح لأنه صحيح يعني لأن صحيح أحسن من صحيح أو حسن لأن ما يقال فيه صحيح أحسن وعلى مما يقال فيه صحيح أو حسن له تردد أما إذا كان جاء من طريقين من طريقا هو رجاله رجال الصحيح وانه تفى في شرط الأربعة وفيهم من هو تام الضبط وطريق الثاني فيه من حف الضبط فإنه يقال حسن صحيح وهذا أقوى مما يقال فيه صحيح فقط لأنه جاء من طريقين طريقا يعني صحيح يعني كونه يعني جاء ما يؤيده من هذه الطريقه التي يقالها حسن فالذي يقال, يقال فيه حسن صحيح يعني من طريقين أحسن مما يقال فيه صحيح من طريق واحد من طريق واحد قال وانجمع بينهما يعني بين الحسن والصحيح والتنميذ رحمه الله هو الذي اشتهر عنه الإطلاق أو استعمال يعني الصحة والحسن وكذلك الغرابه ولهذا يعني كتاب الترمذي رحمه الله يعني كتاب يعني فيه يعني فيه في المصطلح وفي فقه يعني يتميز عن غيره يعني من كتب السنن بما فيه من ما يتعلق بالمصطلح وما يتعلق بكذلك الفقه والقول يعني قال به جماعة او اتفق عليه العلماء وما إلى ذلك فولهذا في حديث كلمتان حبيبتان قال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح غريب قال عنه يعني حديث حسن صحيح يعني غريب يعني أتى بكلمة غريب يعني أنه جاء من طريق واحد نعم فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إثنادين نعم وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية والله لمن والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على عدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا For Allah lana wa lakum wa il muslimina ajma'in Subhanaka Allahumma wa bihamdik Nashadu an la ilaha illa an